البرق ل ا ح ت ل ا ل ا قمنا نخيلك شمالا فيتالي الليل فيتالي الليل ذكر فؤاد الهواوي م ق ن ا ص ن ا بالصداوي لا يعمل السيل 「や ا じまりあじまりあじまりあじ لا ا う م っしょに」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」「」」」」」」」「」」」」」「」」」」」」」」」」」 رقلا حتلالا قمنا وكلن ر فؤاد ا ه و و ا ي ا صناب ص د و ينادي ليعمل السيل ليعمل السيل وكل لطيره ويجهزه للمسيره للحط وشل ا ل ي للحط والشيل ولينطلق ا ش ل ل ن ن ت ب ا ر ه على حراوي الحباره يالله ت س ا ه ل يالله ت س ا ه ل لا لا قمنا نخيله شماله تالية الليل تالية الليل قمنا في في ذ ك ر فؤاد الهواوي مقناصنا بالصداوي لا ي ع م ل السيل ولا فرع الحر ل ا ش ق ر سلط على ا ل خ ر بلا قشر تسمع تهاليل تسمع تهاليل كلن حصل له مراده وبنى الهنا و ا ل س ع ا د ة على الرجاجيل على الرجاجيل <تصفيق> 「なかよくなのに」<音楽>「しゅまれ」「フィタリア الليل」「フィタリア الليل」「ذكر فؤاد الهواوي」「مقنع صنع ب ص د ا و ي لا يا ملا السيل